وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ اين يوم الذين المكتبيين يكذبون بيوم الدين وما بَنَرَنَ على قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرضون يشهد تعرف بوجوهه نظرة النعيم يسقون بالرحيق مختوم ختام مسك وفي ذلك بنيتنا بس المتنافسون ومزاجهم من تسميم عينيه يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامسون وإذا طلبوا إلى أهل طلبوا يوم اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراك يروضون هل تُؤيب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الله أكبر. الله أكبر. والبقر ولا والشفع والوتر والنيل إذا يسر هل في ذلك قسم اللي يحجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذمودا أخرب وادا وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالصاد فأمن من إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه Sallallahu <laughs> Holy oh,